ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض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 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فَعَفَوْنَا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما اننا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح و نبين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا.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 والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأَنْعَامِ إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وَأَنْتُمْ حرم إِنَّ الله يحكم ما يريد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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والموكوزه والمترديه والنطيحه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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 فَاكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا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 119. برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 119. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لمسرفون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 119. سماعون للكذب أكالون للسحد فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إِلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً 129. ورحمة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم يوقنون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض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 الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين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 وَإِذَا وإذا ناديتم الصَّلَاةِ الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك قَوْمٌ قوم لا يعقلون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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 112. بَيْنَهُمُ بينهم العداوة والبغضاء إلى يَوْمِ يوم كُلَّمَا كلما أوقدوا نارا للحرب اللَّهُ الله ويسعون في فَسَادًا فسادا والله لا يحب المفسدين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 وحسبوا أَلَّا تكون فِتْنَةٌ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا منهم فَاسِقُونَ صدق الله العلي العظيم